الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وقال الله جل في علاه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 كما ذكر ذلك ابن السمعاني رحمه الله فقال اتفقت الأمة على تكفير الإمامية وقال الإمامان أبو زرعة وأبو حيان الرازيان أدركنا العلماء عراقاً وشاماً وحجازاً ويمنا كلهم يقولون أن الرافضة رفضوا الإسلام وقد ذكر صاحب كتاب المغني رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الذي يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أنه كافر مرتد وهذا هو دين الروافض وقد أجمع العلماء على أن من أنكر السنة كفر وهذا هو دين الروافض وأجمع العلماء كذلك على أن من ادعى أن القرآن ناقص أنه كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد أجمع العلماء على أن من اتخذ مع الله إلها آخر أنه كافر وهذا دين الروافض وقد أجمع علماء السنة أن المستغيث بالأموات لقضاء الحوائج وكشف الكرب أنه كافر مرتد وهذا دين الروافض ومن كفر الصحابة كفر لأنه مكذب لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة فهذا دين الروافض فهم كفار مرتدون حلال الدم والمال وواجب علينا قتلهم وقتالهم وتشريدهم بل وتطهير الأرض من ريسهم ولا يخفى على المطلع على عقائد الرافضة أنهم أقسام ثلاثة علمية وخبرية وشيخية، وأشدهم كفرا الشيخية، أتباع أحمد الأحسائي، وهم رافضة الخليج، فهم يرون أن علي رضي الله عنه أنه رب خالق رازق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويدعون أن علي بيده الملك، وأنه يصرف الأمور ويفرج الكرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهم أشد طوائف الرافضة كفرا ورده فلذلك وجب علينا قتلهم وقتالهم حيث ثقفناهم وإن دولتنا أعزها الله ونصرها استجابت لأمر الله الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فأمرت جنودها في كل مكان بقتل أعداء الدين وخاصة الروافض لشدة كفرهم وبعدهم فكيف إذا كانوا مع كفرهم يعيشون في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وقال صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأي شرك أعظم من شرك رافضة، وأي خطر أشدُّ على الإسلام من خطر رافضة؟ ألم يقل شيخ الإسلام بن تيمية الحراني رحمه الله، الرافضة أشدُّ على المسلمين من اليهود والنصارى، فاستجابةً لأمر الله تبارك وتعالى، ثم لأمر خليفة المسلمين، بقتل الروافض حيث كانوا إن برى أسد من أسود دولة الإسلام إنه الرجل الصالح صالح نحسبه ولا نزكي على الله أحدا أبو عامر النجدي الأسد في براثنه فحمل الموت الزعاف والسمى الناقع على جسده الطاهر ليفجر حزام الموت على جموع المشركين في معبد الشرك الوثني المكان الذي يبغضه الله تعالى فتطايرت لحوم المشركين واستلت أرواح أهل الشرك بعمل هذا الرجل الموحد الصادق نحسبه والله حسيبه فهوت أرواحهم إلى جهنم وبئس المصير وإن فقدت الأمة هذا الأسد الضرغام فقد والله طهر الله به الأرض من رجس المشركين نحسبه والله حسيبه شهيدا ونرجو له أعلى منازل الشهداء فقد والله أفرح قلوب المؤمنين وأغاض قلوب الكافرين والمنافقين فطوبا طوبا لمن كان فراقه للدنيا بعز لهذا الدين وذل للكفر والكافرين وفرحة للمؤمنين وغيظ للكافرين والمشركين والمرتدين والمنافقين لله درك دولة العظيمة، اجتمع عليك أهل الكفر، وما زلت تنظرين إلى تطهير بلاد الحرمين، من رجس المشركين والمرتدين، وإني لأقول لأهلنا في بلاد الحرمين، والله لن ينفعكم آل سلول، ولن يدفعوا عنكم الرافضة أبدا، فقد والله عجزوا عن حماية حدودهم المصطنعة من حثالة الحوثة، فكيف يحمونكم من الرافضة لو اجتمعوا عليكم؟ يا أهلنا ألا تذكرون في عام أحد عندما دخل الجيش العراقي إلى حدود آل سلول فقد كانت طائراتهم المدنية أكثر من أربعين طائرة في المطار قد استعدت للذهاب بأسرة آل سلول جميعا إلى بلاد الكفر ليتركوا أهل السنة يلاقوا مصيرهم المحتوم بدون سلاح يا أهلنا في بلاد الحرمين والله الذي لا إله إلا هو لن يحميكم بعد الله سبحانه وتعالى إلا دولة الإسلام فهلموا إلى دولة الإسلام هلموا إلى دار العز والسؤدد هلموا إلى بلاد الإسلام يا شباب بلاد الحرمين يا شباب بلاد الحرمين، ها قد انقدحت الشرارة، فهلموا لتضرموا ناراً تحرقون بها وجوها الرافضة والمرتدين، هلموا لتحرقوا عروش الطواغيت، هلموا، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، فإن الاستشهادي وإن تقطعت أوصاله وتمزقت أشلاؤه فإنه لا يجد للموت ألما بل ويبعث يوم القيامة يثعب جرحه دما وكله جرح فهو يثعب دما من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه وإن الاستشهادي قد نصر دين الله بدمه ولحمه وعظمه وعروقه وعصبه فهنيئا الله هنيئا الله إذا لقي الله تبارك وتعالى فقال الله له يا عبدي ما حملك على ما صنعت فيقول صنعت ذلك فيك يا رب فيقول الله له صدقت هلموا يا شباب بلاد الحرمين هلموا لتطهروا أرض الجزيرة الأسيرة من رجس الطواغيت والرافضة هلم يا من تريدون فكاك اسراكم اشفوا صدوركم فلا طالما ملئت غيظا وظلما من ظلم الطواغيت واذنابهم هلم يا من تريدون تحكيم شرع الله في بلاد الحرمين فلا تحكيم لشرع الله الا بالجهاد في سبيل الله لا يحكم شرع الله الا بالجهاد والاستشهاد وإلا بالدماء والأشلاء حتى يكون الدين كله لله هلموا يا أهل الولاء والبراء هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله قال الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله لو اقتتل أهل الحاضرة والبادية حتى يفنوا عن بكرة أبيهم لكان أهون من أن ينصبوا طاغوتا يعبد من دون الله وأي طاغوت؟ إنه طاغوت الجزيرة، قير بقاع الأرض، ومهبط الوحي، يحكمها طاغوت عبد حقير لليهود والنصارى، والمؤمن فيها ذليل كثير، والمرتدون والمنافقون والعلمانيون أعزة وسادة، يسب فيها الله، ويسب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع الساب بدرجات ويسجن المخلص الذي يدافع عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم والله لقد هزلت حتى بانهزالها حتى تجرات النساء على هذا الدين سبا وشتما لاحكام الدين وسبا لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى رجلاً يغار على دين الله يحرِّك ساكناً فيسنُّ سنَّة الإسلام ويقتُل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر من دين الله فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا نامت أعين الجبناء فيارب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجعٍ يُعلى بخضر المطار فيه ولكن أحن يومي شهيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائفي وإنا لقوم لا توسط عندنا لنصدر دون العالمين أو القبر وأنتم يا أسار بلاد الحرمين يا أهل الشهامة والنخوه يا من نصرتم دين الله والله لم ننساكم ولن ننساكم فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكوا العاني وأنتم والله من نسأل الله جل في علاه أن يجعل فك أسركم على أيدينا ووالله لأن تسيل دماؤنا وتتقطع أشلاؤنا على أبواب سجونكم فيفك الله أسركم بأيدينا لهو أحب إلينا من الدنيا وما فيها فانتظروا فرج الله على أيدينا بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين